الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده مع سورتي الفلق والناس في باب يعني الاوراد اليوميه هذا اللي مفروض الانسان يقرا يعني هذه السوره يعني 6 مرات مع الفلق وتمكر 6 ثاني ومع الناس اللي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ سوره الاخلاص والفلق والناس ثلاثا اذا اصبح لا يضره شيء حتى يمسي ومن قرها اذا امسى ثلاثا لا يضره شيء حتى يصبح وعس الناس بتلقاهم يعني بيعلقوا حجابات تلقى واحد معلق لي حجابات وتساله عن الحجابات يقول لك والله يا اخدي من العوارض والمصايب والكلام وارد ان القران بينفع من المصايب والعوارض لكن الطريقه الاستعمال في الشريعه الاسلاميه ما بيلبسوا حجابات القران عشان يحيك العوارض والمصايب اول شيء ايات معينه وصور معينه اختار لك النبي عليه الصلاه والسلام واكد لك انها دي بتحميك من العوارض والمصايب وهي سوره الاخلاص وسوره الفلق والناس تقرا ثلاثه مش تلبسه ما تلبسه تقراها تقرا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك تقرا طريقه الاستعمال فسال واحد كتب لك حقنه وقلت لا والله سخنه دايره اشربها ما بتنفع معك بقول لك حقنه ما بقول لك شراب الرصوته اللمبه لكن القران ده بيستخدم للوقايه من الشرور فهمت شرور الايس والجن وسوره الناس وسوره الفلق فيها استعاده من هؤلاء الاشرار سواء كانوا انسا ام جن وان انت تقرا السوره قل اعوذ برب الفلق من شره ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حدث الناس الاس... السحره في موجودين البيعمر عمل وبعدين الحساد كثر فالنبي كعلم عشان ما يجيك واحد يحسدك بتستخدم ضد الحسد ده الب... ضد ضد الحسد ده وضد السحر لكن بتقراها ثلاثه يلزمك انك تقرا الاخلاص ثلاثه وتقرا الفلق ثلاثه والناس ثلاثه الله بيقيد شر السحر السحرة كان في زول دار يعمل لك عمل من السحرة وانت قريتها ثلاثة ما بعمل لك هاي قدر ما يكتب ويوديه واحد يقول له جيب لي اسم ممه قديسي محبوبتو زاته ما دام قرى الفلق ثلاثة ما بعمل هاي ما بيجيك عواني ما انت استعيزت خلاص طبقت حديث النبع السلم قريتها ثلاثة مع سورة الاخلاص مع سورة الناس التي قال الله فيها قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس برضه قالوا يعني بتستخدم الصوره من للوقايه من الضرر المعنوي لانه اصلا الضرر اما يكون حسي ولا معنوي الزورين دايره ضررك يا عطل لك الجسد بتاعك في باب الحسد يخليك ما فاق منك ما تتصرف كويس أو أن يقودك الشيطان إلى انتهاك حرم من الحرمات هذا الضرر المعنى الضرر المعنى هو معنى الشيطان يغويك تمشي تسريك تمشي تزني تشرب خمر فأنت لما تقرأ هذه السور ثلاثا بتكون جعلت وقاية بينك وبين الأشرار الجميعا كلهم بني آدم عساد سحر إبليسا بوسوس عشان يغويك وقعك في جريمة بيقول لك شنو وقاية فإذا هذه السورة بتدخل في احكامها في مقامات يعني الوقايه من الاشرار لكن على حسب الكيفيه وحسب العدد الذي قرره النبي عليه الصلاه والسلام في انك لابد من قراءتها وترا اللي هي 3 3 3 عند الصباح والمساء كذلك وبعدها نحن عشان ما نحبس الناس عن الصلاه في الوقت المتفق عليه وحتى نتيح ابابا